يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم, يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنهم كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم, ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أضعي فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتققه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فدعون قروة عين لي ولك لا تقتلوه, لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون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 وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت فقالت هل أدلكم على أهل بيته يكفنونه يكفنونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى, فوكزه موسى فقضى عليه قال قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين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 Fijden. Lied Rahu te oorohen. Srihu, de valse is te oorohen. Hij zei tegen hem: "Jij bent een onbegrijpelijk mens. Toen hij wilde dat hij de belofte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 قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الدعاء وابونا وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء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 قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نار انا سم من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثو قال لاهلهم كثو اني انست نارا لعل لعل اتيكم منها بخبر او جدوه او جدوه من النار لعلكم تسقنون فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه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 قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله, فأرسله معي رد ان يصدقني اني, إني اخاف ان يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا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 وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم ما علمت لكم من اله غيري فاوقد, فأوقد لي يا هامان على الطين فجعل لي صرحا فجعل لي صرحا لعلني اطلع الى اله موسى واني وإني مِنَ من الكاذبين واستكبره وجنوده في بِغَيْرِ بغير الحق وظنوا, وظنوا أَنَّهُمْ إلينا لا يرجعون فَأَخَذْنَاهُ وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم ائمة يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون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 وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرْ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِيَنَةَ تَتْلُوْ, تتلو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نادينا ولكن رَحْمَةً من ربك لتنذر قوما ما رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا يتذكرون نَذِيرٍ من قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع, فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا وقالوا اننا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدا منهما اتبع اتبعوه ان كنتم صادقين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 أولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبغوا ويدرؤون ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما ومما رزقناهم ينفقون واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى حتى يبعث في امها رسولا يتلو يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقنون وَعْدًا وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه, كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم الْقِيَامَةِ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 ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا, ولتبتغوا من فطله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا, فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن إن الحق لله وضل, وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه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 وابتغ فيما أَتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تنس نصيبك وَلَا الدنيا صِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ في وَلَا تَبَغِّي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ على قَالَ إِنَّمَا أوتيته عَلَى عِلْمٍ اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو أشد من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون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 وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان, وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء لمن يشاء من عباده ويقدر لولا لولا امن الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون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 وما كنت ترجو أي يلقى إليك الكتاب إلا إلا رحمة من ربك فلا فلا تكون النظير للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك